حصريا على موقع دحر التصوف شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله واسماء الحسنى للفضيله الشيخ هوده الابراهيم حفظه الله تعالى والآن نبقى مع الدرس السادس <سلام> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلازلنا عند الكلام على القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات. وذكر مالك رحمه الله أن الناس في في فهم الظاهر النصوص انقسموا إلى أقسام ثلاث. أهل السنة دي والمشبهة والمعضرة تكلمنا عن أهل السنة ماذا فهموا من رواه المنفوس أهل السنة أيوة. ماذا قال أهل السنة بالظاهر ورحمته فهموا إن ظاهر المنصوص معنى لايقا أو معنى حقا يليق بالله وأثبت هذا المعنى طيب ماذا معنى المشبهة أو ماذا قالت المشبهة في ظاهر المنصوص ما هو المعنى الذي فيه مهداره أيوة أيوة أيوه طيب دعنا وهو تشبيه. وهو التشبيه وهو التشبيه ومن ثم قالوا بالتشبيه قالوا بالتشبيه يعني قالوا الله هو التشبيه وقالوا التشبيه طيب الخدمة الثالث منهم، آه ما فعل من النصوص من النصوص أصلًا، فهموا أو تواهموا أن الظاهر لا ظاهر نصوص على الأشياء والأي ذلك أنكروا. أصل أن كانوا طيب ذكر مؤلف ست زوجة في بطلان التعطيل. ذكر ما منها خمس زوجة. الباطن السادس أنه يلزم عليه على التعطيل لوازم وباطلة. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم يلزم على التعطيل لوازن باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ومن هذه اللوازن يلزم من التعطيل أن يكون ظاهر القرآني كفراً ظاهر القرآن يكون كفراً ولا شك هذا لازم باباً يلزم من التعطيل القول بأن ظاهر القرآني الكفر طيب ماذا قال المؤلف؟ قال فمن هذه الدوازم أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص أو صفات الله ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تبديب لقوله تعالى أنه ليس كمثله شيء قال النعيم بن حمد خزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جهد ما وصف به الله نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما بذلك اختصار المعطنة قالوا ظاهر النص تشبيه قالوا ظاهر النص التشبيه وما حكم حق التشبيه كفر إذا ظاهر القرآن كفر ظاهر القرآن كفر هذه مسألة أنا واضح قدموا نتيجة ذلك كما يقول أهل الرياضيات بهذا المثال غريبة كثيرا إذا كان سين بسالب ثالث وسين سالب خمسة كان سالب ثالث ها قبلكم، آه، خمسة من وعيات ورهانات مذهلة. إذا كان ظاهر القرآن تشبيه، فالتشبيه كفره. إذا ظاهر القرآن كفر، صح الوصف. يلزم على قول هذا أن يكون القرآن ظاهره الكفر. هذا لازم بعض، أضبط البعض، هذا واحد. ثانيًا يلزم من التعطيل أن القرآن لم يبين أمر الاسماء والصفات لم يبين مع مراد ما بين إذا كان القرآن يقول وجاء ربك ويقول مراد جاء أمره هل هذا فيه البيان؟ ومن أين عرفت ناس البيان. وين الناس أن مراد أمره من العقول. إذا يكون المرجع ليس القرآن تكون العقول شيشة. هي المرجع. طيب. وهذا اللازم الثاني والرابع متشابه. يقول رحمه الله ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيان لكل شيء وهود للناس وشفاء لما في الصدور ونور للمبين وفرقاً بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على عباده اعتقاده ما يجب على عباده اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينفرون ما لا وهذا ظاهر برمان لازم من التعطيل أن يكون القرآن لم يبين أمر الاعتقاد إنما تلك أمر الاعتقاد للعقول تثبت ما تريد ونفي ما تريد لأن القرآن ينص على على صفة ويأتي أصحاب تلك اللي يقول فيقوله ليس المراد كذا إلا مراد كذا ليس المراد كذا إلا مراده كذا طيب وهذا ظاهر رباطماني إذا مرخص الوجه الثاني في حجرة أربعة الصور مرخص بصطر واحد يزمن التعطيل أن القرآن ليس فيه بيان الصفات ما بيان الصفات ما بيان بيدية قدرتية مستوى مستولى معناه القرآن ما بيان ما بيان وهذا لازم باطل وفساد اللازم دان على فساد الملزوم ثالثا من النوازم الباطل يلزم من الطحّطيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو وخلفاه الراشدون وأصحابه سلف قاصرين أو مقصرين في تبيين الواجب لله تعالى في الصلاة. مع الرسول وصحابته، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا قاصرين. يعني جاهلين ما وصلوا إلى درجة تبئين أمر الصفات أو مقصرين عرفوا وما بينوا. لماذا؟ لأنه لم ينقل عنهم حرف واحد في تعويل الصفات أو تحريف الصفات ما نقل لم ينقل عن واحد أنه قال استوى استولى أو قال يداه نعمتاهم ما نقل إما كانوا قاصرين ما عرفوا معاني هذه الآيات أو عرفوا ولكن كتبوا ما بلوا وكلا أمرين كلا يعني ممتنع في عقل الصحابة أقول رحمه الله ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وإمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبين معرفة وتبين ما يجب لله تعالى من صفات أو يمتنه عليه أو يجوز أو يمتنه عليه أو أو يجوز إذا لم يرد عنهم حرف واحد لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه الطاعون في صفات الله تعالى وسموه تعويلا وحينئذ إما يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكيل أمره باطل إذا يلزم بمثل عطلة اتهام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والسلف الصالح بالقصور أو التقصير في بيان أمر السمد القصور أو التقصير رابعا والوشه الرابع قريب الثاني يلزم من التعطيل أن القرآن والسنة ليس مصدرين أو مرجعين من الصفات إن المرجع هو العقول تلك العقول المضطربة المتناقضة معنى القرآن والسنة ما يكون مرجع يكون مرجعين العقل لأن النصوص تعرض على عقول هؤلاء فيثبتون منها ما يريدون ويردون ما ينكرون قال رحيم الله رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفة به من أهم ما جاء من الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما مرجع تلك العقول مضطربة المتناقضة وما خالفها في سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيل أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكن من تكذيبه باختصار لازم من التعطيل يلغى المرجعية لخذاب السنة واعتماد العقل كمرجع أو اعتماده مرجعا في باب الأسماء والصفات وعلى شك هذا نازم باطل خامسا يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيقال في قول وجاء ربك لا يجي المعطل تقرأ عليه وجاء ربك هل تظن أن ما يجيء ولك لا لا يجي لما خلقت بيدي هل تظن الله يدي ولك لا إذن يلزم من التعطيل إباحة وإجازة نفي ما يثبته الله لنفسه أو يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وإذا سألته أوربت الحديث ينزل ربنا قلت له هل ينزل ربنا فسيقول لا فلك لا ينزل إذن هو ينفي الله يثبت وهو ينفي والرسول يثبت وهو ينفي مهاربا معارض يثبت الله وهو ينفي يثبت الرسول وهو وهو ينفي طيب لأن اسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم أي عند المعطلة وأثر علامات المجاز عند القائل به صحة نفي ما أثبته الله ورسوله آآ من أبط الباطن، ونفى ما ثبته الله ورسوله من أبط الباطن، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله لأمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. طيب، خلنا بسَتَ المجاز، قضية المجاز وما أدراكم من المجاز؟ المجاز، تعريف المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هو إشنوش؟ استعمال موت في غيره ما وضع له هذا المجاز. المجاسب فقول القائد رأيت أسداً يرمي يرمي أسداً أراد الأسد هنا ليس الأسد الحيوان العرف إنه مراد رجلا شجاعاً فالمجاز هو استعمال الضبن في غيره ما وضع له وعندهم الكلام قسمان الحقيقة ومجاز الحقيقة الحقيقة هو استعمال اللوظ فيما وضع له هو استعمال لفظ فيما وضع له في الحقيقة والمجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له طيب من المعاول التي هدم بها المعطلة المنصوص الصفات أو عبّر بصفات معيّن للمجاز، فكل صفة ترد على من له هذا مجاز، هذا مجاز، وجاء ربك يقول المجاز، مجاز، جاء ربك، لكن هو ما جاء، لكن هذا على سبيل المجاز. السؤال هل في القرآن الكريم مجاز؟ هل في القرآن الكريم مجاز؟ الأصح وأظهر. أنه ليس في القرآن مجاز، ما في مجاز، القرآن الكريم ليس فيه مجاز. طيب قد يكون في اللغة أو لا يكون هذا مثلا أو لكن تحديداً في القرآن الكريم ليس فيه مجاز. لماذا؟ لأن القائلين بالمجاز تعرفنا بقى، لأن القائل بالمجاز قد أجمع على جواز نفي نفي المجاز أو نفي الكلام الذي فيه المجاز ويكون النافي صادقا يعني الجملة فيها مجاز أجمع القائل بالمجاز على جواز نفيها فمثل لو قال قائل لو أنت أسداً يخطب على المنبر لا شك يريد الأسد يعني خطيبا أو رجل قويا أسدا يجلس للآخر نساعي نسمع هذا كلام يقول هذا ليس بأسد هذا إنسان جذل لماسد ويقول النافذ محقا في نفس الأمر ويقول النافذ محقا في نفس الأمر. السؤال هل في القرآن ما يجوز نفيه؟ هل في القرآن ما يجوز نفيه؟ لا إذا لزم القرآن مجاز إذا المعادلة كالآتي المجاز يجوز نفيه يجوز نفيه بجمع أهله الناس اللي اخترعوا وقالوا به قال بالمجاز يجوز نفيه ويقول النفي صادقا في ما نهى للمقدم لوره المجاز يجوز نفيه من الاثنين ليس في القرآن ما يجوز نفيه هل شيء الله يجوز نفيه قال الله يقول ما قال الله وقال الله يقول ما قال الله ونادى ربه يقول ما نادى. هل يجلس القرآن أن ينفع منه جملة واحدة ما يجلس النتيجة ليس في القرآن مجاز ليس في القرآن مجاز طيب شبهات تلك في هذه المسألة يقولون جاءت هناك أساريخ في القرآن الكريم تدل على أن هناك مجاز في تعالى وقف الله ما جناح في من الرحمة. وكقول تعالى وسل قريه وكقول تعالى جدار يريد ان يقبض فما الجواب عن هذه الا الشهاد لا تحديدا هذه ارا مجاز ام الجواب هنا ليس ليس مجازا هذه حقيقة قال تعالى وَخفِضْ لَهُمَ جَنَاحَ الظُّلِّ مَقْرَحْمَةٍ فلذلك يقولون أن أحد أن لما المجاس فقال له أحد القائلين من المجاس إذن أعطني ريشة من جناح الظُّل أعطني ريشة من جناح الظُّل وظل أنه أفهمه هذا سؤال صعب ليس تعجيزاً ممكن يجيبه يقول وهل كل جناح فيه ريش؟ قالت تعالى لمسة واطم إليك جناح من الظهر. والوعظ أن ريشه من موسى، وعذك ريش من جناح ذل. جل ريشه من هناك، ونجمها ريش ذل. الدكت الجناح يطبخ باللغة على يد ورعب وساعد كل وسمى جناحا. يسمى جناحا. وقف الله الله مرجناح. أو بالذل، وهذا شأنه البارد والدهم لا يرفع إليه عليهم، أسئل سأعاقشهم، سأجي أديهم طوالهم، كوك العاق طوال يرفع إليه، هذا شأن الله أهل العقوق، أما البارف فيقومهم يضم يديه يقعد على وقف الله ما ينحذل وراح ينسان دولدهم يكون خافض الجناح، لا يكون رافع الجناح يعني يده. وهذه كناية كناية عن شو؟ عن التوابع التوابع والكناية غير وجاسة طيب قال تعالى واسأل القرية التي قلنا فيها الجواب هذا كلام حقيقي القرية تطلق وراد بها المساكن وراد بها السكان وهذا يعرف من السياق القرية يعني شو ما يعني أهل القرية والعيف يعني أهل العيف أصحاب العيف وهذا السلوك معروف عند العرب، وهذا حقيقي، حقيقي. ولا يفهم السامع من قولك كوصل القريه أن ساي إذا وصل إلى الأورف والحيوان والأبواء والشرابيات يفهم الساي وصل قريه نفسهم أهل قريه، وسأل عياله لسان أهل إيه؟ هذه كلام فهموه، فهموه الساي فيه ليس فيهم ليس فيهم مجاسد. طيب جدارا يريد أن ينقض يريد أن ينقض له جوابا جواب الأول نعم يريد أن ينقض ما معنا جدارا يريد أن ينقض جاء في الحديث الصحيح جبل واحد جبل بيحبنا ونحبه شعور جبل عنده عندي شعور بيحبنا ونحبه وأيضا إني أعرف الحجر بمكة كان يسلم عليه قبل أن أبعد و كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حن الجدع حتى بكى على ما كان يسمع من الذكر بكى الجدع لما تحول له النبي عليه الصلاة والسلام فضمه وجعل يسكته وكان يسكت الصبي حتى لا سكن حتى الصغر هذا الجواب الأول يريد أي محمد يريد يعني يريد أن ينقب ذلك أو يريد تطغى الإرادة وإرادة بها مقاربة الأمر مقاربة الأمر قول الشاعر في مهما قلقت به هاباتها قلق السهام إذا أردنا نضولا إذا أردنا نضولا أي خروجاً وإنطلاقاً من القوص قلق السهام إذا أردنا نضولا أي إذا قاربنا الخروج والنظام وهو الرجل السهام إذن يريدنا القضل، معاً يريدنا القضل أو أن يراد بها مشاربة الأمر أو مقاربة الأمر على كل من أقوى ما يقول القول بالمجاز أن المجاز يجوز نفيه وليس في قرآن ما يجوز نفيه إذن ليس في قرآن مجازه ومع أراد الله التصيل فنلجأ لكتاب لعلام محمد ربيل الشبيط رحمه الله واسمه منع جواز المجاز عنه منزل للتعبد والإعجاز منع جواز المجاز على على على المنزل بالتعب والاعجاز، وكذلك جاء على كتاب الصاعقة المُسلَح على الجهمية والمعطّر المقيم رحمه الله، وفي ذلك كتاب لا, لا له كتاب يُمَلِّم تَنْيَه، وكَذَلِكَ في قضية المجاز، الكَنَائَةُ غير مجاز، تعريف الكَنَائَةِ هي إطلاق واللُّبْس وإرادته لازم معناه إطلاق اللغة وإرادته لازم معناه هناك كناكنا غير مجلس تظهر كلام تريد لازم هذا كلام كقول قائل فلان جبان الكلب جبان الكلب هو ما أراد بقول الجبان الكلب فقط عند حدود هذا الجمار لكن أراد لازم ذلك أنه كثير الضيوف عليه الضيوف بكثر حتى إن كتبه اعتاده من تردد الناس ودخولهم البيت أصبح الكلب جبانا بخلاف الكلب الذي يكون مفردا وذو يكون يعني في البيوت أقصر عادي يكون أجمل بالوحش الوحش من يدخل يكون كالأسد أما الكلب الذي يكون في بيوت القرماء يدخل الناس يومين عشرة خاشعين خاشعين عشرة ماريجين قاهر فن صاشر عشرة يتعوي يقال فلان جبان كل كناعر كرم فلان كثير رماد أيضا يعني كريم وواري ولا عن نارشهم أصبح رماد كثيرة بخلاف هذا البخل فإن لا لا تكاد تجد عندهم يعني حفرة رماد من البخل لكن كريم يكون كثير رماد فلما تقول فلان كثير رماد لا تريد فقط كثير رماد يعني رماده كثير واسع لا تريد لازم هذه الجملة هو فعلاً كثير لكن ليس هذا هو المراد إنه مراد لازم ذلك أنه يطبخ كثيراً يطبخ كثيراً معناه كثيراً الآكلين ولكن يعني الضيوف خل فلانة فلانة بعيدة ما هو القرق بعيدة بعيدة ما هو القرق يعني الحلق بالعذن فلانك نعشون عن الطول عن طول العلق بعيد ما هو القرد كناية عن الطول وهو كناية عن الجمال إذن هذه كناية إطلاق اللوص وإرادة لازم معناه لازم, لازم معناه فالكناية غير مجاز المجاز استعمال اللوص في غير ما وضع له ثم من أدرى هذا اللقاء المجاز أن هذا اللوص وضع لهذا ولا وضع لهذا على سبيل المثال كلمة عين، عين هل هي في العين البصرة حقيقة أم مجاز؟ وهل هي في الجاسوس حقيقة أم مجاز؟ وهل هي في عين الماء حقيقة أم مجاز؟ عين يشرب بها عباد الله، أي ما حقيقة؟ هل هي حقيقة في العين البصرة أم حقيقة هنا؟ حقيقة في الكل، في كل حقيقة كلمة واحدة هذا هنا معناها العين البصرة وهنا تعني الجاسوس وهنا تعني عين الماء وهكذا هل في قول تعالى من كان في هذه الأعمى هو الآخر عما ظل السبيلة العما يطلق في القرآن الكريم ورادية عميان عمل مصر وعمل بصير عمل مصر وعمل بصير قال تعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور على التعبير معروف العمة ليس عم البصر فإنما هو عم البصر عمة البصيرة فمن قال في هذه أعمى أي أعمى البصيرة فلا يرحق بقلب لأن لأنه قلب له رؤية القلب له رؤية وروح إبصار فإذا فقد القلب الإبصار صار أعمى أعمى القلب أعمى القلب فيوصف قلب بأنه أعمى وكذلك يوصف البصر بأنه إنسان بأنه أعمال بصر أو بصيرة فالعمى يستعمل هنا وهنا العمى في العين حقيقة وفي القلب حقيقة في العين حقيقة وفي القلب شو حقيقة قال الآلة فإنها لا تعمل أوصاله ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فأي كلام بعد كلام الله الله, الله قال القلوب تعمل وليوم تعمل تعمل العين بس الآن بيتعمه والقلب بيعمل من لازم يتم على الله العمياني كما يقول قحطاني في في المعالي تعيش العمي أبو أبو العلايف إنه قد كان مجمع له العمياني كان عمل بصة وعمل شق وعمل بصيرة وقال أحد بن عباس من قريش من من من فخذ الأخرى قال أنتم يا يا بن هاشم لما عمي أنت يا بني يا أنتم يا منهجم تصعبون في أبصاركم وأنتم يا منهجم تصعبون في أبصاركم فقالهم عباس وأنم تصعبون في بصائركم وأن تصعبون في بصائركم فالقلب يعمل كما أن العين تعمل طيب وضع هدنه هذا هو بصائر لأن الناس من قال في اللغة العربية مجاز لكن بنقول ليس هناك مجاز على كل حتى لو قدر جدلا أن في اللغة العربية مجاز فليس في القرآن مجاز لأن ليس كل أسلوب مسالب اللغة موجود في القرآن كل مسالب اللغة فصل تعليم من مسالب اللغة لا لا كثير جدا لا, لا تورية وغيرها قرآن مبين نفسه في معارض التوري واضح مبين فماذا تسأل تعليل عند العرب يقول القائل يمتح أحد الناس يمتح كرمه قال لم تحكي ما السحاب وإنما عرقت به حمت به فصبيبها الرحباو قال السحاب داري حكي في الكرم أو هو ما حكى في الكرم لكن لما وراء السحاب كرمت الفياض أصوات الحمى من الغيرة فعرقا فنزل المطر لكن ضم عديدنا بس التعليم في عقول آخر وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها توجه من أثر لطنه يعني قالي عن البدر تبصوا صواب فيه خطية قد لما ماته يعني محبوبه او من يمدحه لطم على وجهه فصار فيه هجل الكلام قال وَمَا كُلْفَةٌ بَذِلُ مُنِيرِ خَلِيمةً وَلَكِنَّهَ وجه وَجِهِ الْأَثْرِ لَطْنِهِ تعليم هل هو السملة سريم اللغة هل هو فقراء موجود؟ ليس موجود وغيرها كثير على كل من أراد الاسسادة في اللي يرجع منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد بالإعجاز العلام محمد رمي الشنجظي عليها رحمة الله طيب. قال ثم إن بأهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى اسماء أيضا يعني طرد قاعدته يعني عطل في جميع الصفات كالمعتزنة أو التعدى إلى اسماء كالجهمية فالمعتزلة عطلوا الصفات والدهمية عطلوا الصفات وكذلك الأسماء ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعارية والماتوردية الأشعارية أتباع بالحسن الأشعاري سنة سنته 24 بعد النائة الثالثة 324 والماتوردية أتباع بمصور الماتورد المتوفى سنة 33 وثلاثين 300 سبتمية ثلاثة وثلاثين هؤلاء تناقضوا أثبتوا ما أن العقل يدل عليه. ونفى ما نفى بحجج أن العقل أو يدل عليه. الأشعرياء على أو المترديين وهم من بعض كلابية تناقضوا أثبتوا بعض الصفات ونفى البعض فقالوا أثبتنا ما أثبتنا لأن العقل يدل ونفينا ما نفينا لأن العقل لم يدل عليه. طيب فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بفجئه ان العقل لا يدل عليه نفيكم لما نفيتموه بفجئه لا يدل عليه يمكن اثباته بالطريق العقلي الذي اثبتم به ما نفيتموه ماذا معنى شنو معنى قولهم ان الذي نفيتموه بدعوى ان العقل لا يثبته يمكن اثباته بالعقل نفسه قالوا لا يدل عليه يقول لهم الحجه التي اثبتتم بها او صفات ممكن ان بها منافيتهم نفس الفهم ونفس او الحجه التي بها اثبتم ماهيتهم يمكن ان تذهدوا بها منافيتهم مثال انهم اثبتوا صفه الاراده ونفوا صفه الرحمه قالوا صفه الاراده ونفوا الرحمه قالوا الرحمة تستنزل من الراحم والرقة والضعف وهذا لا يليق في حق الله محال في حق الله قال المضى عبد الرحمة قال الرحمة إرادة الإنعام الرحيم أي مريد الإنعام أول من الملئم أثبت إرادة قالوا عقل دل عليه طيب كيف دل عقل على إرادة قالوا التخصيص اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يخص به يدعى إرادة كون خلق هذا قويله وهذا قصيرا وخلق يعني أعطى هذا كذا وبرع هذا كذا تخصص المخلقات بما يخصب به يدل على أن الذي أعطاه هلو إرادة أراد أن يعطي هذا كذا وأن يعطي هذا كذا قال هذا الدلي عقلي وقال لهم الرحمة يمكن إثباته بالدليل العقلي. فهذه النعم التي على العباد النعم الكثيرة الماء والهواء والنبات والخضرة ولا إنبات الأشجار والمحاصيل والأرزاق التي نزرع على عباد كلها مثا رحمه والمطر كله رحمه، فإن الدليل العقلي على ثبات الرحمة أوضح من الدليل العقلي على ثبات الإرادة. عامل على الإرادة؟ ما يعرف. لكن لو تتبى عامل على ثبات الرحمة دلالة ولا كيف الرحمة؟ رحمة وكله رحمة الله الصحة والعافية النفوذ الطارق والنازل ولا لا العافية والأمن والأمان وكله رحمة رحمة الله الدليل عقل على الرحمة أوضح من الدليل عقل على شو على الإرادة يمكن بد الإرادة كثير يطلب العلم لا لا يقصود كثير منهم إرادة دليل على طيب ونقوى الرحمة لقالوا لأنها تسلزم لنا الرحم ورقته وهذا محال في حق الله تعالى وأول أدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة للفعل ففصل الرحيم بالمنعم أو مريد اليعام فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة إرادة يعني الأدلة في كتاب السنة على, إرادة على الرحمة أكثر من إرادة الرحمن الرحيم الله الرحمة يرحم من يشاء ورد بالإسم مثل أفور الرحيم، وبالصفة وربك الله الرحمة وبالفعل مثل يرحم من يشاء ويمكن إثباتها بالعقل فإن النقم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالت على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالته على ذلك أبيا وعقلا من ذلالة تخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعام بخلاف دلالة تخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس وأما نفع بفجة أنها تستلزم اللين والرقة قال الرحمة تستلزم اللين والرقة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفع الإرادة مثلها نفس الشيء يقول إرادة هي ميل المريد إلى ما يرجو له الحصول المنفعة أو دفع مضرة هو ميل القلب إلى جلد نفعا أو دفع عبارة الإرادة، فبنفس الحجة التي ينفوا بها الرحمة، يمكن أن ينفوا بها شو؟ ينفوا بها صفة ال الإرادة، وهذا أنا أخلص شغل صان في قاعده أو في عصب في المريض قوله القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر ما يفرق؟ بين إرادة والرحمة إذا ثبتت الإرادة أديت الرحمة نهيت الرحمة أنف الإرادة بالليل تناخذ الشعرة والماتريدية يعني تناخذا واضحا فيقيل لهم أنف الإرادة لأن إرادة تسلزل من القلب إلى جل ما يفعل ظهر قالوا هذه إرادة المخلوق وأنا أقول لهم وكذلك هذا رحمة المخلوق قال إرادة هي من القلب قالوا إرادة لا تسلزم النقص وما ذكرتم من تفسير لإرادة هذا في حق المخلوق نقولهم وكذلك ما ذكرتم من تفسير للرحمة بأنها تسلزم الرقة والليل هذا في حق المخلوق بس نفس الشيء ما قلتموه في الرحمه أو ما قلتموه في الإرادة وروه في الرحمه ما قلتم الرحمه الإرادة ثابت الله تعالى على وجه لا يناثن إرادات المخلوقين. قولوا نفس هذا كلام في الرحمة. الكلام بقوله الإرادة بقوله الرحمة. وما أثبت به الإرادة أثبت بها الرحمة. وما نفيتم به الرحمة أنفق به الإرادة. هم تناقضوا يعني ف لا أصبحوا مذبحة. لا أثبتوا إثباتاً كاملاً ولا عطلوا تعطيناً كاملاً لا عطلوا مرة واحدة ولا أثبتوا مرة واحدة فإن نجيب بأن هذا إرادة المخلوق كان جواب بمثل في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق وبهذا تبين مطلان مذهب أهل التعطين سواء كان تعطينها عاماً أو خاصاً وبه علم أن الطريق الأشاعر والماثورينية في أسماء الله وصفاته ومحتج به ذلك لا تندفع به شبه المعتزلة وذلك من وجهين الأشعري تريدية يردون على معتزلة رب على معتزلة لأن المعتزلة توسعوا في التعطين أما الأشعرة عطلوا بعض الصفات وأثبتوا البعض وما عطلوا أكثر وأرادوا بعد ذلك أن يحاجوا المعتزلة أن يحاجوا المعتزلة وطريقتهم في دفع شبه المعتزلة لا يستقيم من وجهين الأول أنه طريق مبتدع لم يكن عليه سلف الأمة لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وإمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة إنما تدفع بالسنة وما هي طريقتهم؟ طريقتهم الاحتياج بالعقل النقاش العقل ما يفعل؟ أي أن يذكر بالقرآن ويناقش بالقرآن ويجادل بالقرآن وجاهده به جهادا كبيرا حتى القرآن يجادل فيها للبتع أما الاحتجاج العقلي دائما لا يستقيم لا يستقيم في كل حال في كل حال لا يستقيم بل الاحتجاج لابد لنقول بالنقل بالكتاب والسنة هو احتجوا بالعقل على من على ما وهذا الطريق مبتدع هو احتجوا بالعقل في إثبات بعض الصفات وإنكار بعض الصفات لو قالوا أثبتنا هذه الصفات لأنها جاء بها القرآن والسنة لكان خيرا وأقوى لكن قالوا أثبتنا سبع صفات لأن عقل دل عليها فطريقتهم في إثبات الصفات وفي شو شبهة معتزلة طريقة مبتزعة لأنهم استردوا إلى عقل قالوا هذه الصفات دل عليها عقل ولكن يسمونها صفات العقلية أو صفات الثاني أن المعتزل والجهمية يمكن يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه الأشاعرة بمثل ما احتج به الأشاعر والمعتريدية لما نفوا على أهل السنة الأشاعرية عندهم صفات نفوا نفو صفات صفات كثيرة جدا واحتجوا بحجج يمكن أن يلزمهم الجهمية والمعتزلة لإنكار ما أثبته بنفس الحجج التي نفو بها ما نفوا. يعني الحج التي نافوا بها ما نافوا من الصفات يمكن أن يلزمهم بها الجهمية والمعتزلة حتى يعطلوا بها ويفوا بها ما أثبتهم من الصفات فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نجي ما نفيتم من الصفات بما زعمتمه الدليل العقليا وأولتم دليلهم السمع الراحة مغيرة والمحبة كل أولتوها وطعهم هذا العلم فلماذا تحربون علينا أن نفي ما نفيناه فخذاد نجيش اللي نفيناه وقلنا ماذا نجعلو فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه الدليل عقليا ونؤول دليله السمعي فلنا عقول كما عندكم عقولا زي ما بعقولكم نفيتوا بعض الصفات نحن بعقولنا نفينا كل الصفات حتى لازمته نزاد ما نفيناه ما فيش حد أحسن من خذ انتم نفيته نزاد نفيناه نفيت بعقولكم أننا زالتنا فينا بعقولنا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صعبة تحسن منها بيشهر وإن كانت عقولكم صعبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم اتباع الهوى وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعالية بما ولا مدفع لذلك ولا محيظ عنه إلا بالرجوع مثل السلف مع أن الحل اللي يرجع مذهب السلف يقول أثبت من الصفاتي لأن القرآن دل عليهم السنة دل بعالي كون يقول أثبتن لأن القرآن دل عليها ليا ما خدجة ما خدجة لا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما ثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكيف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ثم ختم الوالد فحمه الله هذه القاعدة بتنبيه قال عرم مما سبق أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل كل معطل ممثل وكل ممثل معطل تعطيل المعطل ظاهرة كيف كان المعطل ممثله كيف كان المعطل موثلة؟ نعم لأن المعطل أولا مثل واعتقد التمثيل ثم عطل ثانيا إذن فتمثيله لأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم من تشبيهة فبثل أولا وعطل ثانيا إذن هو مثل أولا وعطل ثانيا فإذا قيل له عطى ان لله يدين أول ما يتبادل هذين يدين كعيد مخلوقين أول حاجه هو بيمثل ابتداء هو يمثل ثم فرارا من هذا التمثيل يجي الى الشط انا التعطيل اذا هو عطل مثل اول وعطله ثاني ثم إنه بتعطيله الصوره شبه اليدين مثر الله بالناقص اليدين وغيرها فهو لما عطله مثل الله تعالى بسمه بن أما تمثيل الممثل فظاهر فكيف تعطيله تعطيل الممثل من أوجه ثلاثة أولا عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث يجعله الدالة على التمثيل مثلا ممثل لما يقول يد كيدي أول شيء عطل النص الذي ثبت به الصفة اليد حيث جعل هذا الصفة دالت على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة فليق بالله عز وجل إذن الموثل عطل كيف عطل؟ عطل النص نفس النص الذي ذل على صفة الله تعالى حيث يجعله الدان على التنثيل إذا عطل النص واحد. ثانيا عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه لا ينسك شيء لم يكن له كوفا أحد فلا يطلق الله إلى فلا تجعل, ولا تجعل الله أندادا كل النصوصي عطرها عطر كلها ثالثا أنه عطر الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص عطر الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص هذا تعطيل تعطيل الكمال فالممثل عطر الله عن كماله وعطر النصوص الدل على ألف تنثيله وعطر كل نص على حده دل على صفة الله تعالى حيث جعله دالا على صفة تماثل المخلوق وهذا تعطيل. إذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل هذا الله تعالى عالم صل الله وسلم بارك عبده ورسوله محمد. في أصل هنا يقول السعيد حديث كلتا يديه يمين. الجواب هذا حديث كما هو كلتا يديه يمين يعني ليس له يمين وشمال هناك في رواية فيها شمال لكنها شاذة لا بصحيح هذه الأخرى كلتا يديه يمين يعني أن يدي الله الرحمن سبحانه وتعالى أن كلتا يديه يمين ليس يما شمال ولا يسار هذا معنى ليس يما شمال ولا يسار والله تعالى لا يقاصب خلقه سبحانه وتعالى في رواية كلتا يدي ربي يمين ومبارك وبعد يعني ما في شمال كيف مجهود طيب نأخذ شاء الله يعني قبل السبع عشر عزيزي. يعني وعراد ان يجدد يستعيد وإن فضل مزاهم الله خير.